Surat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin يقلب الله الليل والنهار فِي في ذلك لعبرة لولي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 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد انزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وعطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَطَعْ سَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم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 والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح, فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله أكبر الله